بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك, نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك ووضعنا الذي انقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا إنما مع العسر يسرا فإذا فرغت فنصب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب, وإلى ربك فارغب